اللهم ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكم من الخاسرين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 تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ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 عليكم مضررا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا يهود ماجي كَنَا بَيِّنَةٌ وَمَا نَحْنُ بِتَالِكِ آلِهَتِنَا عَابِدًا قَوْلُكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ